بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر سمع الله لمن حمده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 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده